أهُم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جن.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 يُخرِّبُونَ بُجُوَّتَهُم بأيديهم وأيدي المُؤمِنِينَ فَاعتَبِرُوا يَأْوُلِ يا الْأَبْصَارِ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الرَّجَلَ أَلَعْذَبَهُمْ فِي الدُّنْيَا ولهم في الآخرة عذاب النار